قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ ضَرِيرٌ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُكُمْ இ உய கூ نَظَرُ اللَّهُ عَلِفٌ مَغْفُورٌ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَوَمَ دِيَ أَن يَتَمَسَّى ذَٰلِكُمْ تُعَظُّونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذالِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَنِعْمَ الْكَافِرُونَ عَذَابُهُمْ أَلِيمٌ الذين يحاوندون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا ايات اِينَات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعث الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد